قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ خَلْقًا قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ فَأَنَّى تُفْكُونَ فَأَنَّى تُفْقُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ هل من قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْأَقْصَى أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لَّا يَهْدِي أَفَمَن يَهْدِي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي أما لا يهدي إلا أن يهدى أما لا كيف فتحون كيف فتحون وما يتبع اكثرهم الا ظن وما يتبع اكثرهم الا ظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا غَنَّ لَا يُجْنِي مِنَ الْحَسَدِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ ولكن وما كان هذا الكرآن أن يفترى من دون الله ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب, وَتَفصيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَتَفصيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ تؤلفتوا بصوره مثله ودعوا من استطعتم التفتوا بصوره مثله ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله بل كذبوا بما لم كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَرَبُّكَ أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون وإن كذبوك فقل أعمل وأنا بريء مما تعملون أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْك وَمَن هُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْك أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّم وَلَوْ كَانُوا لَا